وهي على قسمين شركة أملاك وشركة عقود شركة الأملاك هذه تكون في الغالب إرث أو هبات وأما شركة العقود هذه اللي ذكرها المؤلف فنحن نتكلم على شركة العقود أي الشركة الذي يعقد فيها طرفان عملا من الأعمال وأما شركة الأملاك أي أنهم يكونون متشاركين ورثة مثل ورثة يعني ضرب لكم مثالا مثل ورثة ورثوا هذا المال من أبيهم وكانوا متشاركين بالملك وليس بالعقد يعني ليس بينهما عقد لكن المقصود بالشركة هنا والشراكة شركة العقود أي الذي يتم فيها تعاقد بين طرفين بين طرفين قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود هذا الحديث فيه مجهول سعيد بن حيان ووالده أيضا سعيد بن حيان يرويه عن أبيه وهو وأبوه مجهولان وأيضا مرسل منقطع لم يسمع من وليس هناك حديث في باب الشراكة نعم ليس هناك حديث صحة في باب الشراكة إنما هي آثار جاءت في الباب وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم المقصود به الذين يتشاركون في هذه العقود قال فالشركة بجميع أنواعها كلها بجميع أنواعها كلها جائزة نعم أجمع العلماء على جواز الشركة أي أنهم يتشاركون وكما قلنا لكم وهي على نوعين شركة أملاك الذين يكتمعون فيها كالأرث والهبة وشركة العقود عرفها بعض أهل العلم هي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه وهذا هو مقصودنا هنا شركات العقود نعم قال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما هذه القاعدة الأولى في الشراكة أن الربح يكون معلوما معلوما بماذا بقدر أو بقدره أو بنسبة الجواب بالنسبة بالنسبة أما الخسارة القاعدة الثانية فهي على رب المال القاعدة الثانية أما الخسارة فهي على رب المال أي صاحب المال هو الذي يخسر من ماله أما الربح بينهما الربح يكون بينهما بما اتفق تحديد السعر والمرابحة في مسألة الشركة تحديد السعر والمرابحة في مسألة الشركة لا يجوز ربا، لا يجوز ذلك لكن تحديده نسبة جاز يعني تقول الربح بيني وبينك بالسوية نصفا أو أنت لك الربع وأنا لها ثلاثة أربع أو ثلث بثلثين طيب النسبة هذه ما تدري كم جزءا مشاعن معلوما ما هو معلوم يعني ربع ثلث نصف واضح هذا معناه قد يكون بكذا وقد... أما تحديده أنا أريد منك تعطيني في كل شهر مثلا مليونا حدد هذا ما يجوز لماذا؟ لأنه قد يعمل وقد لا يعمل وق... و... أو لا يحدث لو من خسارة وهو يلزمه بذلك فمن ضمين ربحا محددا هذا لا يجوز فيه لأن فيه ظلم لأن فيه ماذا؟ ظلم فالواجب على من دخل شريكا مع أخيه أن يتعلم هذا العلم قال كان عمر يحكى عن عمر أنه كان يقول للصيارفة كان يقول للصيارفة لا يدخلن أحدكم في السوق إلا وهو يعلموا أحكامه وتحدث كثير من المشاكل وتحدث كثير من المغالطات ظلم والسبب في ذلك أنهم ما, ما أحسنوا في هذا الباب ما أحسنوا في هذا الباب وبعض العلماء هنا يقول من دخل السوق فهو عليه فرض عين تعلم أحكام السوق أحكام البيع والشراء أحكام البيع والشراء نعم قال فدخل في هذا دخل في هذا شركة العقود شركة العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل شركة العنان ما هي أن يكون كل من الشريكين له مال وله عمل يعملان وكل منهما يدفع ماذا مالا هذه سمى شركة عينان نعم اشتركان في ذلك ويكون لهم من الربح اكثر من ربح الاخر اما ان يكون احدهما يعني معه زيادة في السعر وبعضه انقص نعم ثانيا وشركة المضاربة شركة المضاربة وهو ماذا قال المؤلف بأن يكون من أحدهم المال ومن الآخر العمل يعني يدفع شخص شخص مالا معلوما ليتجر فيه شخص آخر شخص آخر بجزء مشاع معلوم من الجزء المشاع هو أن يكون بالنسبة أنا لي ربع ما تستفيد منه أنا لي النصف أنا لي الثلسان أو كذا مثل هذا هذا الجزء المشاع نعم قال وشركة الوجوه أي بما يأخذان بوجوهه من الناس يعني بالجاه يعني أخذ أخذ يأخذون بضائع على سبيل الدين بوجاهتهم يعني ومعرفة الناس لديهم فيقولون خفوا فأخذون ويتشاركون في ذلك. هو أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتهما من عروض التجارة. يعني إثنان أرادا يدخلا تجارة، فقالوا إيش رأيك يا صاحبي هو وصاحبه نستدين، وهم معروفون، فيستدين يستدينون ويأخذون البضاعة ويقومون بعملية التجارة. هذا يسمى شركة الوجوه. قال وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما. من المباحات من مباحات من حشيش ونحو وما يتقبلانه من الأعمال. نعم معهم صنعة أو مصنع اتشاركان كان أو تجا نجارة أو معهم نجارة اتشاركان بأبدانهما إشارة بأبدانهما. قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. بعض أهل العلم يقول المفاوضة هي داخلة تحت هذه المسميات فليس قسما وبعضهم يقول لا هي قسم لكنها تدخل في, في يعني ماذا بعض أفراده والظاهر أنها داخلة المفاوضات كلهم يفوض الآخر هذا يفوضه بماله هذا يفوض بهش بعمله قال وكلها جائزة ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما كأن يكون لأحدهما ربح ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه وما ما يشبه ذلك قال قد يدخلها الظلم الظلم يعني مثل هذا الذي ذكره المؤلف أي يقول لي ربح معد معين أو يقول ربح النهار لي وربح الليل لك فيكون ربح النهار أكثر من ربح الليل يكون ظلم يكون في هذا ماذا ظلم أو غر جهالة يعني قد يكون أحدهما لا يعلم ما يفعله الآخر ولا يبين له فيستمر في التجارة هذه ولا يبالي فهذا لا يجوز بل واجب أن يكونا صادقين الواجب أن يكونا صادقين وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وأنا أنصح الأخوة أنهم لا يبدؤون بشراكة لو استطعت أن تكون مستقلا خير لك من أن تكون شريكا فهنا المؤلف ضرب الأمثلة قال كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين لا تحدد ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر تظلمه قد يكون هذا وقتك أفضل من وقته أو ربح إحدى السلعتين يقول مثلا أرباح السلعة الفلانية هي لي وأرباح السلعة الفلانية هي لك قد تكون السلعة الذي أشار إليها تروجي عند الناس وتعمل والذي أشرتها لصاحبك لا تروج هذا من الظلم هذا من أيش من الظلم قال وما أشبه ذلك يعني مثل هذا تحديد السعر يقول أريد من كل شهر أستلم مالا أيضا ضمان رأس المال لا يجوز بعضهم يقول تفضل أنا سأشاركك لكن بشرط مالي مضمون لو حدث لك شيء ولا شيء أريد مالي ما يجوز هذا ظلم لأن سيدخل إما خسارة وإما ربح فإن تربحت يكون بينكم جزءا مشاعن بالنسبه وإن وقع خسارة فهي لرب المال الخسارة تكون لرب المال لأن العمل هدر ولكن ينقص من هذا من المال سواء كان منهما أو من واحد منهما المضاربة فيكون خسارة فبعضهم يقول لماذا أنا خسرت المال لأنك قدمت مالا ويقول الطرف الآخر ما خسر إلا خسارة عمل وجهد هو عمل وجهد لكن خسر فأنت منك المال وهو منه إيش العمل منه العمل هذا هو واضح الآن وقال وكما يفسد ذلك المساقات والمزارعة أي كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة الذي كانت حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك ما هي؟ قال وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات الماديانات في كسر الدال وهي كل ما ينبت في حافة النهر أو مسيل الماء يعني تعرف أنت الآن إذا في نهر أو ممر ماء الجوانب هذه يسمى ماديانات قيل أنها ليست عربية اللفظة وأقبال الجداول أقبال الجداول هي أوائلها أي الأول مكان يبدأ الماء يخرج إليه أقبال يعني قبل الجدول وهو أوائل المسيل ورؤوسها وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك الزجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم نعم ماذا كان يفعل الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول بعضهم أنا يعطيه مساحة، يعطيه أرض زراعية، فيقول له الأرض الذي أمام النهر أو الماء الذي تزرعه هو لي، هو لي على أنني أعطيتك هذه الأرض، وما بقي؟ فهو لك، فهو لك، أنا أريد هذا الزرع الذي أمام الساق حق الماء وما ونحوها، فكان يهلك هذا وينجو هذا، أو يهلك هذا وينجو إيش هذا؟ يعني أو العكس واضح، فحدث ظن، فلما أت النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم عن هذا، يعني لا تفعل. لا يجوز هذا وإنما أمرهم بشيء معلوم مضمون لا بأس به كأن يقول سواء كانت هذه الأرض أو هذه الأرض بيني وبينك في جزء مشاع لا تحدد هذا المكان لي وهذا المكان لي فقد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه معروف الزراعة ليست في مقدورك نعم فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قالوا يا رسول الله أو قالوا يا محمد هم لا يعترفون بأهل خيبر اليهود قالوا نحن قوم أهل زرع ما عندنا إلا هذا فما رأيك أن نعاملك ونعطيك من شطر ما أخرجناه فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان يرسل بعوثا إليهم في كل عام يعطونه شطر أي نصف ما يجنون من هذه الحقول من الثمار وغيرها وكانت أرض خيور مشهورة مشهورة بزراعة النخل بزراعة النخل وإلى الآن ما زالت مشهورة بزراعة النخل قال فالمساقى على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة هذا جائز يعطي له مزرعة يقول اسقها تصرف فيها بجزء لي وجزء لك فالجزء المشاع ما هو تحديدا ربع ثلث نصف ثلثان واضح هكذا بدون تحديد كمية محدودة لا لا هذا لا يجوز نعم فهذا جائز إذا كان بجزء مشاع ليس محددا أو يعطيه أرضا لم تزرع فيزرعها هنا الآن قال والمزارعة انظر فرق بين المساقى والمزارعة المساقى الأشجار موجودة المزارعة سيبدأ من الصفر يقوم بعملية حرث وزراعة الأرض بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه نعم ومثله أيضا الجزء المشاع ليس محددا إن حدد لا يجوز دخل في الغرر والظلم نعم بجزء مشاع واختلفوا لمن البدرة من الذي يأتي بالبدرة هل منه من يقول الذي أتي بالبدرة هو رب المال يعني صاحب الأرض ومنه يقول العامل فلا حرج من أتاه سواء كان رب المال أو على ما يتفقان على ما يتفقان لأنه يعطى له أرض ليس فيها زرع فيقول من الذي سيأتي بالبذور الحب الذي سيزرع فمنه من يقول رب المال يعني صاحب الأرض ومنه من يقول لا الذي أراد التجارة التجارة معه فالأمر واسع على ما يتفقان قال ولو دفع الدابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. دفع له دابة مثل الآن في أيامنا يدفع له سيارة فيقول اعمل وما تحصلت عليه فهو بيني وبينك كذا وكذا مثل سيارات الأجرة وسيارات النقل نعم في زمننا هذا سيارات الأجرة وسيارات النقل واضح طيب هذه هي الشركات هذه هي ماذا الشركات قال باب احياء الموات احياء الموات والمقصود بها الأرض البائرة قال وهي الأرض البائرة في بعض النسخ مكتوب الأرض الداثرة الداثرة نعم يعني الذين اندثرت ولا يعلم ما لمن هي لمن هي قال التي لا يعلم لها مالك وقيل هي الأرض المنفكة عن الاختصاص والملك المعلوم منفكة ما يعلم لمن هي هذه تسمى الموات الأرض الموات الذي لا يعلم إحياؤها يحيي أرض ما يعلم لها مالك المقصود في هذا الباب إحياء أرض لا مالك لها واضح قال فمن أحياها بحائط أو حفر بئرا أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري في البخاري ليست هذا البخاري من أعمره أو من عمر نعم وإنما هذا ليس بالبخاري هذا اللفظ يعني ماذا أخرجه غير البخاري وأيضا يقولون أنه ليس من حديث ابن عمر إنما من حديث عائشة من حديث عائشة وجاء أيضا من حديث جابر عند أحمد من أحيا أرضا ميتة فهي له وسنده جيد من أحيا أرضا وهي ميتة كلام المؤلف قول لبعض العلماء أنه من أحياها بحائط كذا القول الثاني راجع إلى العرف أي إحياء يعني غير مقتصر بالحائط وحفر البئر أو إجراء الماء لكن عرفا عرفا بماذا أحياها بأي شيء يعرف عند الناس بأنه أحياها وهذا القول الصحيح لأنه أوسع يعني أما اقتصار على البئر أو الحائط الحائط السؤر يعني سور الذي الذي يستعر أو أجرى ماء أو هذا اقتصار لكن عرفا حتى لو غرز خشبة أو بما تعرف عند الناس أن هذه الأرض حجزت وأحيات واضح هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الذي عليه بعض أهل العلماء طيب هل يشترط إذن الإمام الحاكم في إحياء الأرض أم لا اختلف العلماء في هذا فالجمهور ذهبوا إلى أنه لا يشترط لماذا؟ لأنهم قالوا الأحاديث التي وردت في هذا الباب هي أحاديث إذنية يعني مأدون لك فيها إذنية يعني إيش مأدون لك فيها فتشريعية يعني جاء الشرع في ذلك القول الثاني قول الحنفية قالوا لا يجوز لا يجوز ذلك قالوا يجب أن يكون هناك إذن سلطاني يعني يجب أن يكون هناك إذن من ماذا؟ من السلطان طيب ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف؟ مفهوم الحديث من أحيا أرضا أو من عمر أرضا ليست له هل هذا خطاب عام أي أن هذا جائز شرعا لك أن تفعله أم أنه أمر يعني تفعل هذا بأمر من السلطان بأمر من السلطان واضح الآن سبب الخلاف فقلنا لكم الجمهور يرون أنه لا يشترط إذن السلطان وأما الحنفية فيرون أنه يشترط إذن السلطان وهناك قول ثالث جمع بينهما فقال إذا منع السلطان إلا بإذن يعني السلطان قرر أنه لا يبنى إلا بإذن الآن تعرفون مشاكل الأراضي هذا يدعي أرضه وهذا أو يبسط أرض في مكان هنا تتدخل الحكومة يقولون له أين أوراقك أين كذا الغالب في البلدان الآن الأذن السلطاني، الأذن السلطاني، وأيضاً حدثت مشاكل كثيرة، هذا يأتي يبني هنا وهذا يأتي هنا، فأنت الآن لو خرجت مثلا في هناك في أرض قد تكون ليست لأحد، لكنها تحت قهر السلطان، فإذا أردت أن تأخذها وتحيها تستأذن خير لك من أن من أن تقع في خلاف، وهذا الذي الآن يعمل فيه. أنت إذا أردت أرض تذهب إلى وزارة الإسكان تأخذت ترخيصا للبناء أو ما شابه ذلك فهذا أفضل وإلا يعني قول الجمهور هو الصواب أنه لا يشترط لكن القول الثالث هذا الذي جمع بينهم قول أسلم في هذا الزمن يعتبر ماذا؟ أسلم في هذا الزمن يعني ما يأتي أحد الآن يأتي يبني في مكان يقول هذه أرض ليست لأحد، قد يعيق الحركة فيها، قد يسبب ضررا للآخرين وما شبه ذلك، فيأخذ بذلك إذن السلطان. وبعض مستثنى الأرض التي تكون بعيدة جدا عند الجبال وعند لا يعلم لها مالك، ما لا يكون هناك استئذان، لا يكون هناك استئذان واضح. نعم، فهذه هي. ال الأرض الذي تحيا قال وإذا تحجر مواتا أي أرض موات هي إيش يا إخوان هي الأرض البائرة الأرض ال بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم آه نعم لا ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير يعني من حجر يعني امتلكها يقال له احيها ان حجرها ولم يحييها منع من ذلك اما ان تحييها وإلا تردها واضح فلا يأخذ أراضي ويحجزها وتبقى هكذا اما ان يحييها وإما إيش أن يتركها وإما أن يكدرها يعني كأن يحييها أو اقتطع لها اقتطع أي صرف له الحاكم يصرف له وأحق بذلك لكن لا يبقيها هكذا لا يبقيها هكذا ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنع ويمنعها من الغير نعم وأما من سبق إلى شيء مباح فلا حرج نعم هو أولى بها لكن يقال له احي هذه الأرض واضح نعم قال المولف رحمه الله تعالى باب الجعالة والإجارة الجعالة قالوا بجيم مثلاه ما معنى الجيم مثله يعني جiale وجiale وجiale يجوز فيها هذه الثلاث الأمور أن تقول جiale وجiale وجiale واضح يعني جيم مثله يعني الجيم بثلاث حركات وهي ما يعطى الإنسان على أمر يفعله ما يعطى الإنسان على أمر يفعله. قال وهم والإيجارة قيل بالياء وقيل بالجين الإيجارة قالوا اليا من باب الإشباع وقيل غير ذلك تقول إيجار وتقول إيجار والأفصح بدنيا قال وهما جعل جعل مال معلوم جعل الجعل يعني يضع مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة إيش الفرق بين الجعالة والإجارة الفرق بينهما أن الجعالة على أمر مجهول أما الإجارة على أمر معلوم الجعالة يقول مثال رجل فقد سيارة أو فقد محفظة فيها مال أو فقد كتابة من أتى لي بكتابي فله مئة درهم هذه اسمه جعالة سواء تحصل على الكتاب أو لم يتحصل العمل مجهول هل أنت على يقين أنك ستتحصل لا فقد تتحصل على ما فقده وقد ليش لا تتحصل لكن الإيجارة على منفعة معلومة على منفعة معلومة واضح الآن يعني أجر لك هذا البيت مدة سنة مدة كذا ثم تدفع لإيجار معلوم كما الذي سأمكث فيه لكن الجعل لا فالجعل أوسع الجعل أوسع اختلف العلماء في الجعالة هل هي جائزة أم لا جمور العلماء على جوازها وخالف في ذلك الحنفية ومنع ذلك قالوا هذا من باب أخذ أموال الناس ظلما أما الجمهور استدلوا بحديث أبي سعيد في البخاري ومسلم في قصة اللذيغ أن هؤلاء القوم الذين لم يستضيفوهم لذغ سيد قومهم فقالوا هل لنا نظرنا من هؤلاء من يعالج السيد فذهبوا إليهم فأتى إليهم صحابي من الصحابة فقالوا نريدك أن تعالج سيد قومنا ولك كذا وكذا يعني جعاله فقام ورقاه بالفاتحة فأما ورقاه بسورة الفاتحة فشو فيها؟ لدغه سم يعني عقرب تعرفون العقرب سم فرقاه بسورة الفاتحة فأفاق فدفعوا لهم قطيعا من الغنم فلما دفعوا لهم قطيعا من الغنم استشكلوا قالوا سنسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز أم لا فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر أنه أعطي لهم قطيعا من الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعلمك أنها رقية يعني ما الذي أعلمك أنها رقية قال خذوا ما أعطوكم منه وضعوا لي سهما وضعوا لي سهما يعني يعطوني سهما من، حتى يبين لهم أن هذا جائز ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله حق شيء يعني تأخذون من كتاب الله عز وجل فأجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضح فهذه جعل جعل يعني إن فعلت كذا فنلت كذا فلا حرج من هذا وهذا هو الصحيح قول الجمهور أن الجعال جائزة لكن من الذي يستحقها قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا قال قائل من وجد عبد الآبق سأعطيه مثلا مئة دينار فبحث صاحبنا فمكث أسبوعا يبحث ما وجده هل يعطى له شيء لا إلا إذا وجد العبد مكث شهرا يبحث عنه وتعب ما يعطى شيئا لأن الشرط بينهما جعل وليس إيجارة واضح قال إلا إذا تعذر العمل في الإيجارة فإنه يتقصط العوض الإيجارة خلاف الجعل مدة معلومة أتيت بأجير عامل يعمل لك أو تؤجر في مكان غير ذلك لكن المقصود به العامل أتيت به وقلت له اعمل فإذا عمل كاملا أخذ المال كاملا إن عمل النصف وما أكمل يعطى له النصف لأن الإيجارة بمدة وليست الإيجارة بجعل نعم فقال إذا تعذر العمل في الإيجارة فإنه يتقصط العوض تعذر أي المواصلة يتقصط العوض الذي سيدفع له قال وعن أبي هريرة مرفوعا والإجارة يا أخوان هي عقد على منفعة مباحة عقد على منفعة مباحة مدة معلومة مدة معلومة وهي من العقود إيش من العقود اللازمة لأنه إذا تم الإجار خلاص يجب على الطرفين التسليم مثل البيع قال وعن أبي هريرة مرفوعا وفي بعض النسخ على بيهوريرة قال قال رسول الله قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي ثم غدر يعني بوجهه بحلف يمينا أو ورجل باع حرا فأكل ثمنه يبيع حر وبعض الناس بسبب الفقر قد يبيع ولده هذا حرام من جزء نعم فبيع الحر حرام حتى لو كان كافرا ليس حربيا أما الحرب الذي تقاتل مع مع المسلمين وأسره فهو رقيق يباع قال ورجل استأجر أجيرا هذا شاهدنا فاستوفى من أي استأجر أجيرا فالأجر عمل بعمله كاملا ولم يعطيه أجره انظر هذا ظلم هذا يعتبر ظلم قال أخرجه مسلم الصحيح أنه أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم وهذا الوهم وقع للحافظ بن حجر في بلوغ المرام والمؤلف تبعه وكأن المؤلف يحفظ بلوغ المرام فذكره من حفظه فهذا الوهم وقع للحافظ بن حجر في بلوغ المرام فقال رواه مسلم وهو لم يروه وإنما رواه من البخاري نعم فالشاهد ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرة قال والجعالة أوسع من الإجارة نعم أوسع يعني معلومة أو غير معلومة مدة من الزمن قال لأنها تجوز على أعمال القرب نعم تجوز حتى على أعمال القرب كان تعطي إنسانا ما لن تقول له حج لفلان أو تعطي له كذا في تفريق الزكاة في تعطي له إيش جعلا أو رجل متفرغ في المسجد يعطى له جعل أو مفتن يكون الناس يحتاجون إلى فتواء أو يعلم الصبيان يعطى له جعل وهذا في من بيت مال المسلمين هذا يسمى جعل يسمى جعل قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا نعم معلوما أنه مفتي أنه معلم أنه كذا مجهولا يعني المدة أو ما شبه ذلك قال ولأنه ولأنها عقد جائز بخلاف الإيجار نعم هي عقد جائز بخلاف الإيجار الإيجار عقد لازم عقد لازم. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا وتجوز إجارة العين المؤجرة رجل أجر لك سكنا بيتا هل يجوز لك أنت أيها المستأجر وليس المؤجر أن تؤجرها لغيره الجواب نعم هذا مذهب الجمهور هناك من أهل العلم من خالف لكن الصحيح هو مذهب الجمهور لماذا؟ لأنك بمجرد الإجارة امتلكت النفع وإذا امتلكت النفع يجوز لك أن تؤجر يجوز لك أن تؤجر لكن بشرط ماذا قال المؤلف؟ قال لمن يقوم مقامه أنت أجرده للسكنة أجره للسكنة لا تزد لا بأكثر منه ضررا لا تفتح ورشاه نجارة أو تحول البيت مصنعا للأعمال أو ما شاء واضح الآن فهذا فيه إخلال للشرط الواجب عليك أن تؤجر على حسب ما استأجرت أنت من المؤجر واضح سكنة سكنة فلا تزيد على ذلك أو استأجرت محلا دكانا بقالة وأجرتها لغيرك بقالها لا تؤجرها مثلا لا تجعل الإيجار الذي يأتي بعدك يضر بالعين عين الشيء الذي أجرت واضح فهنا يجوز ذلك هنا يجوز ذلك وهناك قول من أهل العلم يقول لا لا يجوز لأن فيه ظلم في ظلم الأول والصحيح الجواز لأنه قد امتلك المنفعة الإيجار أنت الآن لما تؤجر بيت إيش تريد منها؟ سكنة تريد ماذا؟ سكنة إذن أنت اشتريت المنفعة اشتريت منفعة مع بقاء الأصل فمنفعتك في البيت أنك تسكن فلما اشتريتها امتلكتها طيب لما امتلكتها هل يجوز لك أن تؤجر؟ نعم أنت الآن في بيتك يأتيك والدك ووالدك أخوك وعمك وخالك فيبيتون معك هل معنى ذلك أنه لا يجوز لأنك أنت الذي استأجرت وهم لم يستأجرون يجوز يمكثون معك يشاركك أيضا إلا إذا اشترط عليك والآن المؤجرون يشترطون يقولون لا تؤجر فإذا اشترط عليك فيجب عليك إيثاء الشر إذا لم يشترط عليك فيجوز لك أن تؤجر لغيرك واضح قال ولا ضمان فيهما بدون تعدي ولا تفريط الضمير عائد إلى الإجارة والجعالة أي أنه لا ضمان على مستأجر إذا حدث شيء احترق البيت أو حدث شيء مكروه لكن بشرط إيش؟ بشرط عدم التعدي والتفريط عدم التعدي والتفريط قال وفي الحديث أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه والحديث ضعيف الحديث ضعيف وفيه غرابة وفيه غرابة وذكر بعض العلم له شواهد شيخ لباني حسنه في الإرواء ذكر له شواهدا حسنه به أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقة يعني المبادرة تسرع في المبادرة واضح أخوان مسألة الجعالة والإجارة نعم قال باب اللقطة واللقيط اللقطة هي مأخوذة من اللقاطة. اللقاطة مأخوذة إيش؟ من اللقاطة. وما هي اللقاطة؟ هو مال ضا... ضل. هو مال ضل. لا يمتلكه أحد. هو مختص بربي... بربه. لا يمتلكه أحد. ضل. لا يعلم مالكه. نعم. وهو مختص. لربه يعني صاحبه مال ضل لا يعلم مال ضل لا يعلم ما مالكه وهو مختص لربه مال ضائع لا يعلم إذا علمنا لا يسمى إيش لقطة إذا علمنا من صاحب هذا لا يسمى لقطة هو لمن؟ هو لربه أي لصاحبه له صاحب هذا المال له ماذا؟ له صاحب نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي واللقيط هو الولد المفقود أو الضائع اللقيط اللقيط هو الولد المفقود والضائع قال وهي على ثلاثة أضرب أي ثلاثة أنواع أحدها ما تقل قيمته كالصوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف طبعا هذه في اللقطة التي لا يعلم صاحبها أما إذا كنت تعلم صاحبها هنا لا تسمى لقطة ولا يجوز لك التقاطها للتمليك لكن تأخذها وتردها إلى صاحبها وأيضا في الأماكن التي تكون محصورة كالمحل وجدت شيء داخل محلاً فهذا يعني تعطيه صاحب المحل إنما اللقطة في المكان العام الذي يمر فيه الناس يعني ليس محدد ليس في مكان معلوم أو مدرسة أو ما شابه لأنه قد يكون هناك صاحب ولا محالة لكن في مكان عام مثل الشوارع وجدت هذه اللقطة ثم ذكر المؤلف أنواعها وهي على ثلاثة أنواع ما هذه الأنواع الثلاثة؟ قال ما تقل قيمته بعض العلماء أتى بضابط من هذا الذي لا لا تقل قيمته؟ كم هذه القيمة؟ ما يعلم أتىوا بضابط قالوا أنها أي الذي لا يلتفت أو لا تلتفت فيه همة أوصاط الناس لا تلتفت فيه همة همة أوساط الناس يعني وسط الناس أوسطهم لا يلتفت إليها يعني لو ضاع ما يبحث عنها ما يبحث عنها واضح طيب من هم أوساط الناس هنا وقع خلاف بين العلماء من أصحاب المال وسط يعني لا هو غني ولا هو فقير وسط أم أصحاب الأخلاق منهم من قال هم أصحاب المال ومنهم من قالهم أصحاب الأخلاق وهناك قول ثالث قالوا هم كل صاحب مال ذو أخلاق لماذا لأن هناك من الأغنياء يا إخوة من هو بخيل لو ضاع عليه شيء يبحث عنه يبحث ما يبالي وهناك من الفقراء من هو كريم فلو ضاع ما يبحث عنه صح هذا أو لا يقع بعض التجار بخلاء جدا فقد يراها يتطلع يعني يتطلع حتى لو فقد شيء يسير نعم فالصحيح هو إيش أوصات الناس من هو من هم أوصات الناس يعني مالا وإيش وخلق لا يلتفتون إليها لا يلتفتون إليها الآن لو ضاعت ألف ربية تبحثون عنها ولا ما تبحثون ها ما تبحثون فقدت ألف ربية تبحث عنها ما تبحث ألفين تبحث إلى كم تبحثون إذا ضاعت عليك تبحث ثلاثة ألف ولا خمسة ولا كم ولا مليون إن ضاعت مليون ربية بحث عنها صح <تصفيق> نعم فيختلف باختلاف البلاد يختلف باختلاف البلاد ومنهم من أهل علم أن يقول ما من ضاعت من وجد لقطة بربع دينار يعرفها أقل من ربع دينار قال هي من مما قل لا يلتفت إليه مما قل فلا يلتفت إليه لماذا قالوا أن الربع الدينار فما فوق تقطع اليد فيها إذا سرقت أو إذا سرقت نعم تقطع اليد فيها إذا سرقت قالوا إذن لها قيمة لها ماذا قيمة فتقطع اليد بسبب إيش؟ بسببها فما دونها ليست لها قيمة فحددوها بهذا التحديد واضح هناك قول لأهل العلم لكن الصحيح كما قلنا لكم الذي لا يلتفت إليها قال والثاني طيب ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمره فوجدها فقال لولا أني أخشى أن تكون من صدقات ليش لأكلتها وأيضا جاء حديث هذا في البخاري أو في الصحيح وجاء حديث آخر أنه لا بأس بالتقاط الصوت والعصا إلا أنه لا يصح لكن الإجماع على ذلك أن الشيء الحقير الذي لا يستفت إليه همة الناس فهو يلتقط فهو يلتقط واضح طيب قال والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا الضوال هو جمع ضالة وهي من بهيمة الأنعام التي تستطيع أن تدافع عن نفسها كالإبل الإبل ما يستطيع لها صغار السباع كالكلاب والضباع والثعلب ما يستطيع لها وأيضاً كما قال بعضهم كالضباء النوع من أنواع الغزال كذلك لا تلتقطه وكذلك الطير الطير يستطيع أن يمشي هنا ويمشي هنا لا يستطيع عليه صغار السبع فهذه لا تلتقط فهذه لا تلتقط أو الأشياء الضخمة تراها في وسط الطريق أو في مكان أشياء ضخمة هذه لا تلتقط لأن هذه الأشياء يعني ماذا لا يقدر على أخذها أحد اتركها لعل صاحبها تركها واضح إنما تلتقط الشيء الذي تستطيع التقاطه تستطيع إيش التقاطه قال والثالث ما سوى ذلك أي ما سوى الضوال وما سوى الحقير وهو الذي له قيمة الذي تكون الذي يلتفت إليه همة أوساط الناس يلتفت إليه همة أوساط الناس ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة اشترط عليه أنه إذا امتلكه أن يعرفه سنة كاملة سنة هجرية سنة كاملة هجرية قاله عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة يعني اعرف صفتها اعرف ما هي ثم عرفها كيف عرفها أقول من وجدك من ضاعت عليك كذا وكذا لا عرفها بالمفهوم العام وجدت محفظة فيها مال تقول من فقد محفظة لا تقول من فقد محفظة سوداء وفيها 300 دولار وفيها سيأتيك واحد سيقول نعم أنا فقد محفظة سوداء وفيها 300 دولار تقول لو أنت صائب واخدها لا قل من, و... من فقد محفظة طيب كيف لونها لا تخبرهم أنت الذي يجب عليك أن تحفظ كيف اللون وماذا فيها كان يعني شيء من العلامات والأمارة واضح الآن من فقد يعني مالا كيف هذا المال الذي فقد قد تكون ورقة قد تكون عدة ورق واضح الآن فأنت تحفظ هذا لكن تقول من فقد مالا من فقد ذهبا الذهب اسورا أو يعني ماذا سلس أو يعني خاتم أو أي شيء لا تخبر من فقد مالا ذهبا تقول أما من تقول من فقد خاتما فيه فصا يأتيك آتين ويقول نعم أنا فقدت خاتما فيه فأتي لك بالوصف أنت لا تعطي الناس الوصف إنما أنت تحفظ الوصف وتعطي الناس أصل المفقود واضح نعم فتعرفها سنة كان قديما يعرفونها عند أبواب المساجد خارج المسجد وتعرف أيضا في الطرقات والأسواق أما الآن في زمننا هذا تطور العلم إما إعلان تعمل إعلان في الجرائد أو تضع ورقة من فقد مالا فليتصل على هذا الرقم يمكث سنة كاملا تجعله هنا هنا في أماكن يمر فيها الناس هذا لا حرج يقوم مقام التعريف نعم قال فإن جاء صاحبها إذا جاء صاحب اللقطة ووصفها لك فتدفعه لي قال وإلا فشأنك بها أي يجوز لك أن تتصرف بعد السنة طيب إن جاءك بعد السنة وأنت قد تصرفت بها فأنت ضامن ترد لها ترد له إذا أتى لك قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه فضالت الغنم وجدت ضالت غنم قالها إما هي لك أن تتأخذها أو لأخيك يعني آخر سيأخذها أو الذئب سيأكلها فكيف العمل التقطها طيب التقطها صاحبنا قال الآن تحتاج إلى نفقه قال له عرفها سنة قال تحتاج إلى نفقه لو أنفقت عليها مدة سنة كاملة قد يكون سعرها أكثر إيش. الإنفاق أكثر من سعرها الآن أنتم الشاة بكم تباع عندكم مثلا قل بمليون صح قل لا أنا أخطأت ما لكم ما تكلمون الشاة الشاة الغنم بكم تباع عندكم مليون هكذا طيب مليون كل يوم تخسر فيها أنت ألف ربية أو يعني علفا وهكذا كم سيكون في السنة أكثر من قيمتها إذا كان كل يوم طيب كيف العمل إذا جاء ربها فقال لك هذه شاتي تقول له أين الخسارة أنا, أنا أطعمتها بكذا كذا كم قال بمليون نصف قال يا أخي هي أقل من مليون يعني قيمة الشيء أقل من مليون فكيف العمل العمل كما قال الإمام ابن قدامى يعني أتى لهم بمخرج وكلامه جميل حتى أن ابن القيم ارتضى قوله يعني ارتضى قوله فقال من وجد الضالة غنم فهو بثلاثة خيارات بثلاثة خيارات إما أن يبيعها ويحتفظ بثمنها لصاحبها حتى يرجع إما يبيعها فيحتفظ إيش؟ بالثمن الثاني إما أن يذبحها فيأكلها ويحتفظ بقيمتها يعني إذا جاء صاحبها يوم من الدار فيقول أنا ذبحتها كم قيمتها تفضل تعطيه واضح الثالثة إما أن يضعها ويحتفظ بها مع غنمه إما أن يضعها ويحتفظ بها مع غنمه قد يكون معه غنم ما يأثر عليه ما يأثر عليه ذلك فكلام ابن قدامى كلام جميل فيقال لمن وجد ضالة الغنم أن يفعلها يعني هنا طرفة وجدوا إعرابيا فقد شاتا فكان يقول اللهم أخرج لي شاتي اللهم أعلم لي شاتي يعني أين ذهبت ولا تجعلها على يد فقيه ولا تجعلها على يد فقيه يعني اللهم يدعي الله عز وجل أن يظهر شاته لكن ما تكون بيد رجل فقيه فسمعه رجل من الناس فقال له تعال أنت سمعتك تدعو الله أن يرد ضالتك أو أشياء التي فقدتها وتقول لا ترد إلى يد فقيه كيف هو رجل ذو علم وهكذا ومعرفة وعنده تقى فإذا وجدها قد يحتفظ بها ويردها إليه قال العرابي أخشى أن يتأولها فيذبحها يذبحها فياكلها، يعني هو يريد الشاسة سليمة أخاف أن تأتي إلى يد الفقيه الفقيه سيقول أنا سأذبحها وهو لا يريد الفقيه تأتي إلى يد الفقيه حتى إيش حتى لا يذبحها يعني حكوا هذا القول عن العرابي الله أعلم بصحة هذه المقولة قال باب طيب قال والتقاط أما ضالة الإبل تركها لا تمسها نعم قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية التقاط اللقيط هو الصبي الذي يرمى لا يعلم عنه يعني حال أو يحدث زلزال أو حروب ما يعلم له يعني ماذا قرابه أو ما شابه ذلك هذا التقاط وفرض كفائي قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله نعم بيت المال هو الذي يتكفل بهؤلاء الدولة هي التي تتكفل بها الذي يسمى مراكز الرعاية الذي بمراكز الرعاية أو بعضهم يسميه دار الأيتام نعم فإن تعذر يعني كانت الدولة ضعيفة فقيرة فمن أخذه يتكفل به فجزاه الله خير يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك نعم فهذا اللقيط لكن لا يكون عبدا لا يكون عبدا يشتري ويبيع فيه لا لا هو حر إنما تؤجر على تربيته له حتى لو كان ولد زنا تؤجر على ذلك تؤجر على تربيته وتقوم بعملة إصلاحه ونصحه فلا حرج من ذلك واضح نعم قال باب المسابقة والمغالبة باب المسابقة والمغالبة المسابقة هو من السبق يعني السباق والمغالبة هي من الغلبة أي من غلب يعني ما هي أحكام المسابقة وما هي أحكام المغالبة قال هي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره يعني بعوض وغير عوض وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر رواه أحمد الثلاثة وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر الآن مسألة المسابقة والمغالبة هي من المسائل التي استشكل بعض أهل العلم فيها جاء حديث هذا الذي بين أيدينا وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق سبق أي لا عوض لا عوض أي لا يجوز لك الدفع العوض إلا في خف أو نصل أو حافر في خف وهو خفاف البعير أو نصل السهام أو الرماح أو حافر هي أقدم أو أقدام الحصان يعني لا يجوز لك أن تدفع جعلا إلا إذا كان السباق ببهيمة الأنعام مثل الإبل والحصان أو الحمير واضح أو الرمي هنا يجوز لك دفع العوض هنا يجوز لك دفع العوض الآن سنذكر مسألة واحدة الحالة الأولى هي الذي ذكرها المؤلف قال يجوز بعوض وغيره يجوز لك أن تدفع جعلا المتسابقة المتسابقان يدفعون أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة فيدفعون كل يدفع مال يضع هذا المال للفائز يأخذه واضح الآن هذا معناه لا سبق أي عوضا هل يجوز هذا الحديث ظاهره ماذا أنه يجوز وبه قال جماعة من هالعلم الجمهور حرموا قالوا هذا رهان لا يجوز وما قول لا سبق أي ثالث يأتي غريب يعني اثنان يريدان سابقان فيأتي ثالثا فيقول الذي يسبق منكما أنا أعطيه مالا قال يجب أن يكون غريبا وليس معهم فالجمهور أجازوا على الغريب ما الدليل على ذلك ذكروا حديثا أن من يعني أدخل يعني حصانه أو فرسه بين متقامرين فهذا سحد أو كذا الحديث ضعيف لا يصح ولكن هذا الحديث صحيح فيقال وهو القول الثاني أنه يجوز يجوز ذلك ويستثنى من مسألة الرهان والقمار يستثنى فكل يدفع لكن بهذا التحديد خف سباق نصل أو حافر واضح ما عداها ما هناك دليل فالصحيح من أقوالها العلم يقال أن هذه يستثنى من مسألة الرهان كل يدفع الذي يفوز يأخذ الأول مثلا الذي يصل أو الذي يصيب الهدف أو يعني هو إما سباق وإما إصابة هدف ويدخل فيه الآن البنادق يعني من أصاب الهدف فيدفعون في ذلك هذا كله تقوى للجهاد نعم فلا حرج من دفع العوض بينهما سواء كان من ممن معهم أو خارجيا سواء كان من معهم أو خارجا هذا النوع جائز قد يقول قائل هو داخل في الرهان وداخل في القمار وكذا يقال هذا مستثنى مستثنى واضحا طيب الذي يشابه الآن سيارات سباق سيارات لا ما أحد يتسابق في... بالبعير يتسابقون مثلا بالسيارة بعض العلماء قالوا يلحق به ما كان الآن البندقية بدلا السهم النصل بندقية يعني يتسابقون بالسيارة ويت... أو الظاهر والله أعلم أنه يجوز يلحق به نعم يلحق به لأن المضمون موجود المضمون موجود سباق السيارة الإنسان يعرف يقود السيارة قيادة السيارة طيب الإنسان يتعلم كيف يقود السيارة والرمي الآن بالمندقية نعم لأنه إعان كله على الجهاد قال النوع الثاني النوع الثاني من غير هذه الثلاثة قال يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض يجوز بلا عوض يعني يتغالب ويقول فلان تعال تريد سابقني يلا تسابقنا أو مصارعة يتصارع مثلا من يغلب واضح الآن هذه في غير الثلاثة الأصناف يجوز بلا عوض وهل يجوز بعوض لا ما يجوز لا يقول إن غلبتك فاعطيني وإن غلبتني فاعطيك لا يجوز نعم قال وهي جميع المغالبات جميع المقابلات أي لعبة حتى كرة قدم يعني لا تقول إذا غلبتك سأعطيك وإذا غلبتني سأعطي. واضح بغير الثلاثة المذكورة بغير الثلاثة ما تقول أي استثنية إيش الثلاثة المذكورة وهي سباق الخف يعني والنصل والحافر طيب لو كان غريبا يعني قال العبوا كرة جاء ثالث فقال أنا أعطي من يفوز ثالث غير المتباريان محمد الله يجوز إذا جاء ثالث يجوز أما هم لا واضح الآن طيب إن كان من طرف دون آخر يعني قال تعال سابقني أو تعال صارعني إن صرعتك اعطني وإن صرعتني لن اعطيك شيئا يعني من طرف واضح، فهل يجوز جمهور علماء أجازوا، قالوا إن كان من طرف فليس قمارا يعني ليس رهانا وإن كان من الطرفين فهو رهان الإمام مالك وجماعة من العلم حرموا قالوا لا يجوز حتى ولو من طرف واحد لكن الذي يظهر أنه يجوز من طرف يجوز ويش؟ من طرف واحد ليس من طرفين ومن قال لأخيك تعال أقامرك فليتصدق لا يجز قال بهذه بغيرها من هذه الثلاثة أي استثنيات غير النرد والشطرنج النرد يا أخوان هو لعبة المكعبات قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه أي هو محرم وكبير من كبائر الذنوب وقد ذكرها الحافظ الأجر في كتابة تحريم النرد والشطرين والملائين فهو محرم هذا المكعب نحن نسميه زهر الذي فيه أرقام الذي فيه أرقام واختلف العلماء ما هو النرد هل هو المكعب هذه لعبة الطاولة مقتصر عليه أم هو عام فبعضهم قاله يا عام أي لعبة فيها أرقام حرام ما يجوز اللعب فيها نعم والشطرين معروف الشطرين هذه جاء عن بعض الصحابة تحريم ثبت عن علي أنه رأى أقواما يلعبون الشطرين فجاء إليهم فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكثون فشطرين أيضا محرم ولم يقل عن بعض الصحابة أنه أباح وما جاء في ذلك أو ورد في ذلك لا يصح لا يصح عن الصحابة نعم فيحرم هذه, يحرم هذه اللعب فيها أصلا يحرم فيها اللعب أصلا سواء دفعت عوض أو لم تدفعش عوض فكل لعبة فيها أرقام تتركها لا يجوز لك اللعب فيها وأما ما عداها من الألعاب التي لم يأتي النهي فيها فلا حرج من اللعب فيها لكن بضوابط شرعية أن تخلو من المنكرات وأن لا تلهو عن ذكر الله والصلاة وأن لا تلهو عن ذكر الله والصلاة هذه الألعاب التي لعبها بعض الأطفال وأيضا كبار يلعبونها الذي بالآيباد نعم لكن بدون أصوات موسيقى ولا يعني ممكرات يعني بعضهم وجدت ألعاب اقتل إرهابيا مثلا ويقصد بالإرهابي هو المسلم أو يوجد فيها صليب أو يوجد فيها غناء أو يوجد فيها نساء عراه هكذا يعني متعرية مرأة تكشف مفاتنها أو ما أشبه ذلك لا تجنب لكن قيادة سيارة أو رمي نصل أو ما أشبه ذلك فلا حرج من اللعب فيها قال ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث أي النوع الذي لا يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض هذا معناه النوع الثالث قال وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر بعض العلماء يفرق بين القمار والميسر وبعضهم يجعلهما واحد يقول القمار هو الميسر لكن الذي يظهر أن الميسر أعم يدخل فيه القمار وغيره يدخل فيه القمار وغيره والقمار تعريفه كما قال بعضهم هو الذي يدخل فيه الإنسان لا يعلم غنمه من غرمه غنمه من غرمه نعم يعني لا يعلم الإنسان إذا دخل في هذا إما أن يغنم وإما أن يغرم إما أن يغنم وإما أن يغرم هذا هو القمار الذي لا يجوز فعله الذي لا يجوز فعله واضح يا أخوان طيب نكتفي إلى هنا إلى هنا سبحانك الله وحمدك لا إله لتستغفر بطول